أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزته وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر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 وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة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 إنه أبواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشق والإشراق والطير محشورة كل له أبواب وشدنا ملكه وأثيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتى نبأ الخصم إذ سور المحراب إذ دخلوا على داوود ففزيع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا تشطط إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعة تسعة نعجته ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد غلّمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم وظن داوود انما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داوود ان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 كتاب الأنزل له إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أهل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْرُ إِنِّي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 وذكر عبدنا أيوب إذ ناداه ربه أني مسني الشيطان بنصبه عذاب أرتطب رجلك هذا مقتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ عَلَمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِيقًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ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 إن أخلصناهم بخلص ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار والذ برس معايل واليسع وذ الكفل من الأخيار هذا ذكر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 من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فمئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نَعُدُهُم مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَخَذْنَهُمْ سِخْرِيًا أَمْزَعَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُرُ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُرْدِرُ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ نَذِيرٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ إِلَّا إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُحَالِ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طين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 إنه وإلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين.